ب ا ل غ م و س و ع ل ا ل م ل ا ئ ك ة ت ن ز ي ل ا ا ل م ل ك ي و م ئ ذ الاسلاميه ا ي و م ا ل ء الله م ع ا ل م س ن ى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 وقال الذين كفروا لولا نزل عليه ا ل ق ر آ ن ج م ل ة و ا ح د ة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا ي أ ت و ن ك بمثل الا جئناك بالحق و أ ح س ن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إ ل ى جهنم أولئك أ و ل ئ ك شر موسوعه ك ن أ ض ل ب ي الذين ي ل ا ح ش ر ن ل ى و و ج ه م إ ل ى ج ه ن م ا ل ذ ي ن يحشرون ع ل ى وجوههم إ ل ى جهنم أ و ل ئ ك أ و ل ئ ك شر م ك ا و أ ض ل ا س ل ا وجعلنا م ع ه